Thank <laughs> you. وسهرنا وحكينا وفي عز الكلام سكت الكلام وفي عز الكلام هواينا حيعيش مليون سنة وبقيت وانت معايا الدنيا بالجزايا اقمر على هوايا تقول غمرك علي وفعز الكلام سكت الكلام الكلمه سكت واحنا في عز الهنى قلت لك يا حبيب كلام سكت الكلام وفعزت الكلام سكت الكلام وتريني أسكلها وبيتايا أسكلها وقاملها يا حبيبي يا يا حبيبي kuran <gülüyor> حق بالأغاني يا حبيبي يا حبيبي بالآغاني شامع آي شامع آي بأحلى كلمة فوق لزالي كانت حبيبا Dükna ilgin ve helwa, helwa sava. Dükna matır لحظة لقيتك يا حبيبي يا حبيبي زيي ده منير الايمان والتريم نرسمه بالوعد من جديد لله واه واميده يا حبيبي من نار